اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز اللهم إنا نسألك بفضلك وأنت الرحيم الرحمن يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا استنصرت به نصرت اللهم انا ندعوك في هذه الساعه باكين نادمين متضرعين اللهم انا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون نسالك يا مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم يا ربنا وسيدنا ويا مولانا نسألك في هذه الساعة إلا رحمك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 قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك الجنه وما من بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك رضاك والجن ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم انا نسالك والمجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ذنوبنا إلينا ورحمتك إلينا نازلة سبحانك وبحمدك كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا يا مَنْ رآانَ على الْ المَعَاسِعَكِفِي نَفَلَمْ يَفْبحنَا اللَّهُم يَا رَبّنَا اللهم يا مولانا يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا وأحاطت بنا خطيئاتنا ولا من جالنا منك إلا إليك من يفتح الباب إن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 برحمتك التي وسعت كل شيء إن فمن يقبلنا وإن بعدتنا فمن يقربنا اللهم إنا لذنا بجنابك وتعلقنا بعفوك ومغفرتك اللهم لا تصرفنا إلا بال مغفور وامل صالح مبرور يا عزيز يا